اللهم لك الحمد كله اللهم لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبرت ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت ولا مقرب لما باعت ولا مباعد لما قربت اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول اللهم إنا نسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف اللهم إنا عائذون بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم وتوفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين ولا نادمين اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا اللهم بعلمك الغيب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 مُضِلٌّ وَلا فِتْنَةَ مُضِلّة اللهم زَيّنّا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم طهّرنا من الذنوب والخطايا ونقنا منها كما ينقّى الثوب الأبيض من الدنس